بحقيقة كنت عاوزة بتيجي معاكو في حياتي المسيح لكن غاصب العلمي كده يتحقق في حياتي المسيح يا اولاد يعني واحد بحاجة غاصب العلم في الكنيسة غاصب العلم يتدقوني انه مرتبط بالكنيسة دي كايتنا عجيبة جدا يعني فترة الايامة كان بسهولة بكلمكم عن ايه اه الايامة لكن لما المسيح صعب بالثمة فاستيالي كل شكرا بلوقتي عايتنا يكون فين في الصعوب وااااااااااااااااااااااااااا السؤال اللي كنتم تسألوه لأبونا ازاي الواحد ايه ضريجي في بالناس يقول بك يكتب بالناس لا الوقت تقول يا اولاد المهاردة عيف صعود السيد المسيح له المدني بعد اربعين يوم متيجي حاكل ايه الحكاية حدوثك الحدوثك وانت لازم تكون عايش اللي ايه الصعود يعني لازم يكون يتركب لك جناحه وطورت السمة وصعبت ونسلت تحكيلهم العكاية دي لكن بينه وبينه هو اللي اصاب المسيحية الكرسة اللي اصابتها في الغرب حتى اللي المسيحية تطعب لانه بيتكلمه عن قصر زي نسا يتكلم عن قصر بطل من الابطال وفي ناس خرفوا اهل المسيح وبطل من ضمن الناس اللي بيتكتب عليهم الايه مغرفين لكن لا اقبع تتكلم على حاجة ما تبتهاج انت شبت الصعود انت اصعبت السماء انت اصعبت السماء مش من ملحق تتكلم عن الصعود وإلا ديلة وبينا السبعين تهليم يعني مصراب يعني بتتكلم على حاجة اللي شبتها ولا عرفتها من نحاق تتكلم على الصعود نحاق تتكلم على الصعود لكن الحياة المسيحية فقاتنا نذكر المسيح إنها بتدي أهل واحد اختبار مش لازم نركب لك الجناحة وانطيرك في الايه في الهوا عشان تكون اختبار في الايه ايه الصعود أنا أريد أتكلم بالعشاية مثلا أكتب على قلمة في صعود المسيح أصعد الهيه مين كان حاضر أصعد الخليسة وقعتها هان يامين ايه الاب ثابتوا عديل شهن دلوقتي يا أولادي هان يامين الاب ما اامن بالكلام ده ولا بس ما اامن ما اامن ولا تنسى ومن يوميها ات عرفت الهيه الاب لأنه هو كمان في الموعد بتاعه اسمه موعد الهيه معلمنا له آيات كده وارسلوكم موعد الهيه الاب ومين اللي راح يبعثه المسيح وكانت يقبل يبعتهم إلا لما يعمل صلح بين ايه الناس اللي الناس وبين ايه بين الله وابتدت الناس اللي على الارض تحس ان لهم قبل حتى يقول لهم كده في الثلاثة الاخيرة ايه لن اترككم ايه يا سامة اذا كانوا بينه وبينك بينه وبينك الانسان اللي معارسل ربنا جاء ابي بقى ايه يا سيدي يا سيدي ولا مشاتيدي النهاردة على الصعوب وطبعا احنا كثنيسة والسيدي ماذا انت تتكلم اولا في انحرافات بالسلطية وفي انحرافات بالسلطية احنا ما انه مال الجدد ازاي ناطس لكن ارتفع عبارة عن ايه حياة يعني مثلا ان انت تبقى مقيد بروح ربنا وانت فتر في الصعود كلا. انت مش حادة تتكلم غير عن صعود ايه ربنا الان انت عايشه كلا لكن ممكن تجي في عادي اتتكلم اي موضوع مثلا عن اي حاجة يعني. اي حاجة اي حاجة وده يبقى السمامة ده ليال حتى اسم مدارس احد مفهوض ما يسمين عايشينه غير في الهيشة اهو ومشكلة ضخمة كبيرة جدا اسمها منهج مدارس احد وكل يوم واحد يضرب لي لكيليفورمون مصر ولا واحد يجي اقول لي ما عندكم في منهج مدارس احد كويس احسن منهج اللي عندنا بقى ايه قديم شوية اتعارف ازاي يعاوز يقول ايه جاوز بيني وبينك يعني الانجيل ده قديل شوية مثل ايه حاجة جديدة المسالة مسألة منهج يعني الخاد نفسه هو الايه هو حياته هي المنهج يعني انت بقول لك ايه عشان انت تطلع اللي بمنهج لوحدك لا لكن ايه الكنيسة هي المنهج بتاع صح. يعني احنا لما لو احنا كبناك انا هو وقت مراوحناك في البيت وعالكات بوض فيديوك هاني جبنالك كاكو مثلا اتردت صغلانة كويسة دي احسن صغلانة على فكرة وكما تكون فرشتك وتقعد هنا في الكنيسة للمها تقنطها دوبا وتقعد دا تعمل التسلحة وتطلع على القراءات بتاعك ديوم وتعيش دايسة دي تطلع تاكلة كيف الاخر تطلع كالوكي هون لما كان واحد برا وكان دي وبعدين دي فوقتان حتى يعني بعيشها عن فكرة خاضي يوم الهامة على فكرة هو كان بيعمل مسجدين هو في اكبر جامعة امريخ كلها ومعروفا اصعب جامعة اللي هي بتاع البرنامج افول فيه بتاع الرحل امريخ لا محفوظيها جدا يعني عدد الصلبة مثلا اللي هو ما بيدرسه بكالوريون اندسة لكن اللي بيدرس الدكترانه حوالي ناسم حمصمية يعني عكس هنا مثلا ايه معروفا هي جامعة عالية صار اللي هو صالة المجيستير صالة الاول على الهيز على الدفعة كلها داي مسرح الاول على الدفعه ااا الجامعات بقى هفتك عليه بعتوله هم جوابات هو اللي بيبعتها يقول له تعالى ادرس الدكتور عندنا عشان راح بقى على مبتدا يدرس الدكتور وقال لي طب واخرهها ايه صدقني بقول لك بالنص بالنص بالحرف كده اللي ممكن يعجونك كده اتفرجت لا لا انا محتاج ايه اكل يعني بس وانا وفعلا اتكار الفراش في الكليسة لكن يعني لما بقول مأصد الفراش يعني مجرد بس لا لازل بقول هو عاوز دعيب سلين في الكليس عارفين يا اولاد مين ارد سادة سواء ده زمان كان ناس تكون من ناس ده اللي كتبه شاب بعد كده عمل عشيز كانت مبونة من ناس يحنى. كان عمره في سنة بس كان قاعد في الكنيسة فكان طول مرة اعرف كتب المكتبة تحت الكنيسة مكتبة الكنيسة زمان غير العيام دي جاي من كتب الاداء وفتاع وحاجات زي كده فقاعد يلاقي ينقل من هنا ومن هنا ومن هنا صلع ايه الكتاب الجميل ده ده اللي ارى يعني ايه فنجب تتغيري في جوه الايه جوه الايه احنا النهاردة هنتكلم عن الايه عالصعود كمعاليش والمرة الجاية بقى ابنها في مسيح حد جاي متحاجة في الاجتماع طبعا عشان نعيد من العنصارة لكن بعد كده نبقى نبقى نبقى كحاجة من الصمع لكن هو الواجب اللي هتجهولك دلوقتي مين مش يتحيقهم الواجب يرفع الصمع ليس تكون عند شجاعة ويرفع الصمع لازم سافر مصر اتسلم على الاعادين هاي هاي ها انت عندك امتحانات طائب ادي واحد عندك مزاج طيب اجي تنيه بي حد تاني بي حد ناوي يعني مرة جاية هكون ها مشاور الجاية اه يهربوا يعني من لا داروس يهربوا دا داود نارضو من اين اهرب من وقهك يهربوا من هنا يقابلهم ربنا فوق على الرصيف بره يهربوا يروحوا فين انت ناوه تهرب صح احنا الواجب بتاعنا صغير جدا جدا بس كبير وايه بسيط خال انا حتى اكتلمت عليه في العشايا مبارك قلنا ايه اين كان في العشايا مبارك ارفع سبعة فوق كان ثلاثة اثنين ثلاثة اربعة اه الوقت خمسة الواجب هتفتح الكراسة واتفتر لي ايه هو معنى الصعود في الاضحاحات 14 و 15 و 16 و 17 وانا معك دلوقتي بحتة ايه قالوا الناس العشان دايره كان مقدمة يعني مكثر من كده يعني ممكن كنت ستبتدي بحتة تانية لكن ستبتدي معك من الايه من الاول ما احنا ما هيا طب اقول لك حاج ما تحاولتني تصعب السؤال حاول انت كيف رب عليه مثلا هو بيسأل سؤال؟ دول متى جاء ذاك فهو يبكت على خطيه وعلى بر وعلى ايه دا ينون انا انا مش عاوز ايه اقول لك انجيل يوحاني انا هتجي معك حالي انا مش عاوز ايه اجل لك تفسير وإلا انا انا كلامي دلوقتي ان المقصود ان انا ان انت تدور على تفسير يوحنا عشان تاخذ منه وانا واثق الكتاب اللي هتنقل منه في تفسير يوحنا ده كتاب غلط انا بقول لك اهو قبل ما تقرأ لكن اللي انا عاوزه بقول مفروح ينقل الروح اللي هيديهالك ال انجيل نفسه ما, ما تصدق غلط يعني انت تعرف كده ما تجائزكش بس على بر على قضيه وعلى بر على دينين هو عاد يرجع المسيح ورا يقول على قطعة لأنهم كذب وعلى بر لأنهم كذب وعلى دينونة لأنهم مين كذب تجينا أنت نائل التفسير ما يصير إحنا يعني حتى لو ما كان تهاد انت أن تجهد نفسك وتصل للرب نفهم هذا لكن يعني اللي عاوز يعوضه ايه هل الرد على السؤال موجود الرب في, في الإنجيل ولا مش موجود وإذا خلاص السؤال مرفوض عليه كون انا مستوعب تاسي بالحاجة اللي انا عاوش اقولها لكم قوقت السكر المجمين ده كتاب من كتب مثلا مهندسة او علوم او رياضة او بتاع لئ ده كتاب الروح الخدس ينهمك اللي انت ده حتى المسيح فسر الاية وانتك قادرت ايه قادرت قادر وبعدين السنة دي حتى السوعد شوية منها متحددة كلها وتيجي السنة تقرأها تقول لا لسه في حاجة نقصة وتصلي ثاني ويزيدة تعانين عاوز عاوش ايه اه هو الرد تفسير الآية اللي سألها موجودهن في الانجيز لكن مع كده مش قادر ايه استوابه مش لان انا رجلها محسنين نصف لا ما احنا قولنا دين احنا عارفها عطلين لان اروح وخذ بالدين وده ويد ده اكتر منك ودهك اكتر مني اسمان بس اللي انا عاوز اقوله ان التكثير في الانجيز ناس متى جاهزها ايه على خطيئة وعلى بر وعلى الدر على خطيئة لانهم ايه لم يؤمنوا ايه ايه مدام ما قميش بيّن ايه بقى مفيش خطيئة في الدنيا توجد بشمكبيبة الا عدم الإيمان بالمسيح أصلاً. اللي رفض ياخد المسيح ده ويتاحك بيه اخد يتخامل ازاي دي بلوه اكبر مصيبة ولا شو مصيبة حاجه اكبر من كده يعني ممكن تقول في خطيئة اكبر خطيئ من كده يلا قول لي خطيه الزنا مثلا طب ما هي المره الخطيه يا اخي كده اما الجواز اتخنته ثابت فعاوز يورني انت ايه الروح الصوت ده هيركز على ايه على خطيئة وايه بقى انت الانسان ده الخطيه مش لازم بس افكر اطبق على نفس امطل ده انسان ده يحس بالخطيئة اول ما عن ربنا شوية احس من حاجة مضايقين جو ده شغل مين ده شغل مين في الروح الخضر فوقها وعلى بر لانه ماضي الي ايه الى ابي لا هو كده وعلى بر لانه ماضي الي ايه يسوع البارد فرصة العمر وانا في كثير فيه يعني اتا جلقتي قدامك سففة كتا فيها مليون جنون وطارت منك سففة دي لعن الاسر ماشي وعلى بر اللي اناهم ما لاني ماضي اولا اللي قادي وهم من حاجة وعلى دينونة ها؟ هتبقى دينونة العالم مضموطة قوي والروح الحظة حيعلنها لاني اتصال حيدان على الصديق المهم ان هو بيقول ايه المتا جاء ذات فهو على بر وعلى على قطية وعلى بينونه على بر وعلى بينونة يعني هو فسر لوحده فالصلاة بتاعت المسيح الاسيرة دي دهي 14-15-15 مكسر هتلقى خطار ثمرة واحد يعني, يعني الاساس اللي انت هتكسر على اساسه نقطة دول المكتونيسة عن يمين الارض واكبت روح الايه روح الايه فبدات دم بقت خلاص الله مش كده بقى والاذن راسه في لا دي بقى صار ايه هو انت ربنا يجي كده على طول اه حتى اللي هقوله لكم ده يخوف يخوف مين يخوف اللي مش اولاد لكن اذا كنت انت ابن ربنا فعلا مش ايه هتخف لان عيسك الحالة دية تاكد ايه مع بابا هتخف من ايه مضبوطا انا سوفوك بيبي وبحض نبوه وفيه حرام حتى ايكاد ما بيقول لا تصرب ايه بكله وفيه اضطراب او اشوف ان احنا كنا مشابه على الخوف في الايامة اشتف الان بقى فيه اضطراب سببه ان ايه ان الواحد متحاول يقول ايه متحفف ببابا ف... التعوض كله اندور حواليني الحاس دي ان انت توصل في الاخر تقول له يا بابا لان هو حاول قلقى تروح الاب اللي كانين اوعد الاب كله بهو دي من يستلفين الروح لسه تروح دوه تقول يا بابا الاب ان هو اسم الاب الشوانا نقول له يا ابا الاب يعني ابويا الاب انت ابوك اسمها اين رفع انت هتقول له يا ابويا رفع انت اذا كان ببا بجدر اسمه الاب هتقول له يا ابويا الايه ادي معنى الكلمة يا ابو الياء يا باء يا ابو الياء مثلا يقول لك يا ابويا ايه خلاص اسمه الاب ملوش اسم ثاني يقول لك و واول الولد بقى ما يفهم بقى الاب ده يا سلام يبقى فرحان باباه بيصفق على كده وكل الولد ما يتعمق في علاقته مع ابوه ده يبقى فرحان غير حكمه تسلم على يعني اتعاوز اتنفت كتير بقى لان انت حقا اولا هتعدلي كام مرة اتكررت كلمة الاب او ادمي في الاربع صحيحات دولة لان حاجة مهولة مهولة سلامة وبعدين هتقعد بغير التذكير العام يعني هتقعد لي ايه اللي عاوز يقول المسيح عن الاب او ايه اللي جرى للسليسة من يوم ما تسلم المسيح عن الوين عن الاب او من يوم ما اتعطى عن يومين ايه صعب الى اعلى السنة او فصعب الى السنة وجلت عن ايه مم. من يومين حصل ايه للجنة هيقول لك دي بقى اقول لهم لا تفارف خلوك انتم تؤمنون بالله تآمنوا ايه بيه تبيت ابي منازل كثيرة طب حلو دي صب يعني مجال جينا مكان فوق اه طيب وانا حينتعمل لنا ايه يا شوع قال أنا ماضي لو أعدي لكم مكان وإن ماضيت لكم مكان آتي وإيه على, على طوال خدا تقول آه يبقى هو راح فوق لازم إيه هيعمل إيه قوة كده وبعدين لما تموت إنت روحك تطلع سيجي المسيح إخوتها قطعت الفردوس مع الإيه مع اللفت اللي هنا لا يا إحنا سنروح مع اللفت اللي هنا سنروح أحسن من كده كده قلت لي كان على قدك قال اليوم تكون معي في الايه طب كان يدوبك دوب اكلف خلص لكن احنا مش هنروح غير بس يعني نروح اكتر كده بيقول انا ما اوعد لكم مكاني ايه المكان ده مكان مادي اولا بيروح ما مكان مكاننا صح ولا غلط امال ايه المكان ده المكان ان الكنيسه هتبقى عن يمين الايه على يمين القد فلو المسيح طلع هو جسم السنيفة هو رسل السنيفة في وطلع عن يمين الاب يبقى عد من ايه مكانا يبقى المكان اعده ولا لسي حيعده اعده الريدي خلاص خلص لكن انا لسي في ما طلعش مني خلص على الارض لكن مكاني خلاص اتعد وانا قاعد فيه هنا فوق فوق هنا وفوق عسى كده احكايت تروح اتطلع دي وتموت موضوع مهم نتموت انت عندك عصر سنين سنة سنين سنة لنجد ده الموضوع المهم رباني حكمة في العمر دي دي انا نستخد فيها واحد ربنا عاوز يا عدو واحد مثلا عاوز يموته عشان يودي دارس للموت ومكد نوع ما قد قال له يا ابراهيم خد ابنك اتحاق بالولد قد قد بحط طب يزنب الولد ايه وسوق كلها يز لغاية انهار انا يعني دايما كل مرة حد يموت اتقول ده ما كليل لازم نتعط انحجم معيانا مرة كنت بعمل اكليل لواحدة كتت وحية ابوها كان ابوها حد اوي اوي بعدين ايه وهي قاعد عالكرس الهوت وهي واحد كيف ودي قال لي ابوها مات وارا في اخر كليل مات في ايه الاتليل من فات الحكاية حد فرحان ايه حد سفر البرا ابوها كان فرحان اوي وكان يعني مبسوط وبعدين هو فرحان وبيتلم عن الناس وقع هنا ناسانة داريت كده وكان مننا الاسديد وإيه وتاني هم برضو هو جاسل في الجنازة مطرح ما هي كانت إيه كانت قاعدة في نفس في الحزة دي وهي قاعدة في الصفة بتاع المدعوي هي عاودة أقول إيه ليه حصل كده ليه ربنا عاوز يعني كده دايتي ولا مستتي عندما تجيت مثل من الأمثال الصوارة يعني. لكن لازم ربنا بيحب يعمل حاجة وطب الواد الصغار ده تعزززي والواد الكبير ده وستاد ده فراء هنسل ومتما تعصد الدنيا هنسلان هنسلان هنسلان بناهن ونحن لا ده ربنا ليه ايه ترسيب الناس وزايت ربنا وصوله متوسك الله هنطبها من الحادة اللي هي الصفحية ده نخص في الموضوع هم تحدي ما اضع اعدي لكم ايه مكان هتعدوا الزجاج هل اطلع واخد الكميسة حطها عن يمين <تصفيق> كنت قال مريم لما جت للمس وقال لها ايه <تصفيق> قال لك بس بس يا سوع ده انا بحبك و انت بتحبني قال لها لاني لم اصعد اليه قل ايه دي شرح كتير جدا جدا قول لما شفته بعدينه بعدين بعدين ولا مشيت بعدين ما ليش دعوه لما شفته ولا ما لكن هو الرد انا عاوزك في الفيديو و الرد وتمشي دعوا المفسرين كتير قال لها ما كنتيش لاني لم اصعد اليه يبقى قال لي سبا ولا مالوش قال كنت انت ما تقدر تفهمه ده موضوع يخص بيك انت لان انت لسه الروح القدس ما فتحتش ذهنك لادراك الايه فروحت تدور على تفسير ثاني فالان ممكن هيكون لها تفسير ثاني هي السبب هو اللي قاله المسيح بس فيه ليبه السبب ايه اخر ولا في سبب ثاني بيقول لم ابص لان دي حاجه وانا حاجه احنا الاثنين لا شيء ولا شيء لأ كقاد رأيت لما أنا اصعد بالجسد اللي انا اخدته منكم في امين الاب حاكب انت في امين الاب خلاص بقى اينا احنا نمثين هين وهجيد انت فوق المس سيئة وعيش سيئة على طول نمث المس دا انت حقول لك اصداته سيئة على طول كمان نمثين كده وخلاص فاعد مكان ولا ما معدين خلاص اذا فهمنا والمكان ده خين امين عن الاب عند بابا ويه وهناخد هناك ايه هجين روح برضه كان في تلاميذ كده مش قادرين يفهموا زينا احنا دلوقتي حيث اكون انا تكونون ايه انس اه وشوف بقى القطه ثاني في الثامن لما اتاخر في الحصه 15 بيقول له ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونون معي حيث ما اكون ايه انا فقلت له دلوقتي حيث اكون انا تكونون ايه يعني ما خلاص مهنا قاعد عن ايه الاب انت هتبقوا فين انا هقعد نبقى على طول وفي عزه اكتر كده ما عادنا حتى قولت الرسول يقول اك عظمى ما انا ماشي اي اي اي اي اخلي بالك وتعلمون حيث انا فهتعرفوا كل حاجة بس بس العملية سهلة خالصة بينهم منك انا بنتكلم في اسرار الهية خطيرة جدا حتى اتهمها برا خاصة لكن بنتكلم منها لاننا بمنتهى البساط لاننا مثلنا اولاد ساعات الولاد في البيت يعرفوا اعرفوا اسرار البيت الدقيق جدا والجيران اللي برا ما عرفت حاجة مشكلة مزبوطة لا لحي... حقا؟ مزبوطة لا لحي... مزبوطة, لحي... مزبوطة, لحي... مزبوطة فانا فاهمين اسرار كتير حالا آه... نقطة تانية عرفنا هيعجل المكان الزايد نمرة اثنين حيث اكون انا تكونون انتم ايبا من الزايد نمرة ثلاثة دلوقتي مثلا يعني انا معكم كل الايام وعلى انقضاء الظهر تفاهمت ازاي دلوقتي كنا فاهمين معانا كل الايام وانقضاء الظهر يعني ايه او تحدث مشكلة نقول له يا ربي جينا السرع زي ما جارجي بكده مثلا لا ده موض وتعلمون حيث انا اسهب وتعلمون الطريق بس في الصرعة تومة قال له وقت رب عند شديد احنا عرفنا انجا قول لنا ايه هو الطريق جبا دي عوضة شرحة طويل قال له الصرعة ساحات كلمة قال له انا هو اللي طريق وطريق بقى يبقى لك تقول لي الطريق ثم تقول لي انا هو اللي ايه الطريق اه ده على ايه سكة تانية اطعب ان هو ده الطريق هو نزل من السنة فاخد جافت انا كل ما سي بدخل المسيح ابي اعرفت الايه الصريح ما في المسيح ايه انت حكون عن يمين الآس صح ولا غلط كلام يقول ايه دي عاوزة سارح ايه هو اسكال الانجيل جدا بساطته دايما الحاجة البسيطة اوي تبقى صعبة اوي للناس اللي مخاءتعقد بمشاكل العالم بقى. ده، بقى في ايه دلوقتي انت اخدت كل حاجة عاوزة سارح ايه اسباب دي حاله في احنا عاوزين يكتب لنا. كتاب او كتاب عن انا هو الايه الطريق لكن عاوزين المفتي يقول هكذا بالضبط يقوله وريني الطريق يقول انا الطريق خلاص روح بس المفتي ده عارف الطريق ايه بقى اللف والدوران ده والانسان يتوه نفسه لان هو ايه هو مراوغ البني ادم مش عاوز انا الطريق يقول تعالوا بس فين الطريق عرفنا هو الايه الطريق والطريق من ايه يا اولاد من احنا قولنا حنفكر بيه اه اه دي على ده الطريق لي ايه لروح الاب الي اتكن فينا الطريق لي مشوار المشور مثل الطريق ده مش ابقى اه لين بداية ولاين هي البداية هوا الطريق ده يوصل فين هليوصل لحضن الاب يمين طب وفين هو او سفن على الانت هو اه طعم اه وراها على طول اه تفسير ليس احد يأتي الى الاب اللي ايه اللي بي او في تفسير اكتر مكام اه نشوف الآية اللي باعدمين لو كنت قد عرفتموني لا عرفكم ادي آية يبا يعرفوا ربنا الزان بالمسيح ما توصل من غير المسيح يعرفوه ايه؟ يعرفوه ازاي يعرفوه ازاي انا كنت ابي متحر بنعرف ابوي ازاي فتلي واحد يتارع كده دخله عندو كل بيت وقوله قول للراجل ده يا بابا يقوله قوله انجلس ازاي يقوله ده صيب وكي ونكونون شاب بي خبور كده مظبوطه ليه تقدر تلخبط عين تبو يا اخويا يبقوا قاعدين 10 12 واحد كده ولاد بيعيط اول امه هتخده معلم عارفه ده ما طلعتش بالبيضه ليه ده عارف الايه التفسير وبعدين المعرفه بتاعه ربنا عشان لما تنسى تقرا بقى ما تجائزك اللي صح باذاكر 18 15 يعلمكم ويهدكم الى ايه مين اللي هيعلم بالمثقيه تعليمي ازاي هو القاب يعلن لي ايه ابا وصك القاب كده يجي مسك البيض الصغير جواهك وصحضه كده فالولد يحش بالايه ببابا بيبقى متعلموهاش في كتب بقى اسمم؟ متعلموه ازاي دي فهقال ايه لما تجأزا اتصوى ايه يعلنكم وستدكم كلها بطبيعة القاب ما يعرفاش بالروح القاب زا طبعته كده ما يعرفاش بالروح اللي جواه فالقاب ايه يسكب روحه في قائد تجد المعرفة سملة ايه سملة حياتنا ده احنا ناخد معرفة من ايه من روح الاسم وروح الاسم يأخذ مما المسيح ويعطيك انت اهمت الاية دي هتتكرر هنا طيب والان تعرفونه وقد رأيتموه تلوف تسألو الغذب كنا بقى وقت. وقد رأيتموه وانت تكلم عالقاب ولا الاسمان قال له انا مع كل هذا الزمان يا سبحانه وتعالى تعرفني من راعيني فقد رايت لا <تصفيق> شيء <تصفيق> لو فكرت ده بالعقل البشري تبقى كده مدام اب يبقى متجوز عنده بنت على طول كده ولاو نوم يعني هما مظلومين بصراحه لما يقولوا كده هما ايه مظلومين يعني انت لو تاخدها بالمفهوم البشري او تشغل المخ ده عشان تعرف ربنا بالايه بالعقل تيجي كانت صورة زي اللي شافها ديعره على طول لكن مسيح بعلم عن طبيعة الآب والأبوة من رؤاني فقدراني الآب انا معه كل هذا الثماني تعرفني تبقوني اني انا في الآب والآب ايه شيء تبقى نشوف الآية الاعمال التي يعملها يعملها هو عيضة من يؤمن دين ويعمل اعظم منها لا ونقصم في الآية تبقى شو بيسر يقول ايه لأني ماضي الي ايه يعني ما كناش نقدر نعمل اعظم من الاعمال اللي عملها المسيح قبل ما يروح للإيه للآب يعني ايه مهي كده الاعمال اللي أنا... اعملها تعمله ايه اعظم منه صح لا كده يا بناء يبقى البناء اللي يعمل اعمال احسن من المسيح لا لاني ماضي الى الايه الايه الايه تتفسار ابت لاني اخدت الكليسة عن يمين الايه وبقى الايه وبقت في موزهة الايه والآب هو بيعمل بيها وروحه فيه يبقى الأعمال كلها أعمال الآب وأعمال ايه الروح الطبس من فيه ودي أعظم الأعمال اللي أعمال المسيح طبعا أعظم تولي الجلس كلا بس هو كل أعمال اللي أعمالها المسيح كانت على مستوى ايه مستوى كان عايش على ايه على الأرض في لفتل السلام في السلام لكن لما حينقل الكنيسة وهو راسب الكنيسة وانقل الان بفوق الاعمال اللي هستتعمل فوق اعتبع علي مستوى بقى على مستوى ايه سماوي روحاني بقى اعظم علي مستعظمك مش, مش معايا بس كايد بمرة حتى انا وري لك العظمة بتاعة الاعمال اللي فوق بمرة اخاتهم من جبل عالي وظهر بمجده بطرس خلاص قال له مش عاوي جنزل كايد ايشان ديقول له ما تصلت قال له جايد ان اكونها هوني قال انا بس اذا وري لك ايه بس خات الاعمال الالهية عن يمين الآب. التنيسة هتعيش على هذا المستوى تبقى مش معقولة يعني تبقى اعمالها اعمال ايه العظيمة بحق يعني جدا انها نبقى مساء اعمال الرسل بقى اعمال الرسل يبقى بالصعود والخمسين زي الاعمال اولا ايه طب الرسل نشر والسرازة بالمسيح اكثر من ايام المسيح حتى المحتشي حتى المحتشي اكاة المسيح اوم العازر و اوم مساء تم بورس رسول اوم الاخر يعني السلام ده لكن الاعمال اللي اتعاملش بعد كده اعمال مش معهولة اعمال الهية جبارة ثلاث تلاف واحد وقتين ويجي الروح داخل على مستوى الهي ده داخل كل الالوك ديه ونخط ايه وريني نخط القلب ده يا باي ازاي انا دي بي سمعناش عنها القلب ده ثلاث تلاف واحد ونساء واولاد تانين والروح دي ايه داخله ايه هناك ده عمل عزمين ولا متعمل عظيم <تصفيق> ده عمل الكريشة الممجدة بقى بقى فقط تاما يوم تدهوه تدهوه حتى كده يعني حتى من ضمنهم تنيهودة برضي واخراج التعافية ده بصير برضي طبعا بقوة الهيه كان بيبهاتك وكانت الكريشة الممجدة دلوقتي صعد كنيسه ضخمة جبارة كده صعدوا في الكنيسه في السواح وفي الكنيسه انا متخيل الحداد دي ساعدنا في ده هيك صار يعني كنيسه ااا فوقه في سقف من فوق السماء وزير في الندكه وزير الحادثه الحقيقي ده قال ايه زي جورج السليم وبعدين يركب مركبة ويمشي وبعدين في ويصير فلوبوت يحطه قدام المركبة وبعدين يركب معاه يقوله لازم المركبة دي وبعدين يركب معاه وبعدين يكون الثاني يرتاح صفر أسايا أبعد فلوبوت كام بيه على ايه امسكي شغل على مستوى ايه على مستوى ولا تقول لي كاس العالم اللي بنعله الأمر الصناعي ده بس العالم ده يعني يعني من بلد من بلد الأرجان فيه غريبة واحدة فيه فيها ايه لكن جني قال للراجل من هنا وخلاه يفتح سفريه اس اي ويعرض حته ويطلع له ويجي له ويقول له بتعرف ايه له يقول له واعرف كده يقول له طب انا هحاسمه زي يقوله له انا جاي عشان اقول لك اهو يقول طب ما فيش ميه ولا الميه اتحرقت لينا اهي يعني لما يقدم لنا ويقوله يقول له, له طب عشانك وبعدين يا وبعدين بص ما لقيتش بلوج يعني انا مش بقول لك كده عشان ها لكن تصدقني تصدقني الكنيسه الغيط النهاردة بتعيش بالمعين بالحاجات دي وانت بتحس يا مناش كانوا بعض عن ربنا وقول لهم قوم كده بطريقه ما كانتش ايه مخك ولا محسوب خالص ها وتاول وغيره وغيره و... انا عاوز اقول النهاردة يعني كمان يعني ليك بس تحكي على التوبه ف السماء بقى بيشتغل يعني ده لو أب عنده ولدين مثلا زي أبوك كده ولا بتاعه لأنا تقابس قوي وصغران عليهم لي من المنهار وبتاع ده القاب السماوي ده بقى بيستغل ايه ولا تقول لي كمبيوتر ولا الكون ده كله بقى بي اللي قرى كتاب بس بيشاتي قولك بيستعاد لي يغير جباله مكينه ويغير قراث ويلغي ويحط ويعمل براسيم وي... عشان يوصل نفس الحاجة وبعدين تقول سلا يتركيب ايه يمكن بيجرسبه من 100 سنة ما يمكن انه من عنده مش مهم قبل يعني يا زولي ويمكن الخصي في كندات قدام مترتب انه يقامن عشان لما متى يروح الحبثة او لما بعد كده يروح البت. اللي كانوا ايام قصة الرسول دولت يمكن لها برضو الاقصرون ايه كده ولا مستوى بيجر يا لا كانت ايه ربان ربان ربان ربان ربان على مستقبل جيل ايه ابا ده اجليك يعني شهران يعني انت من يوم ما كنت بيبي كده وابوك ايه اجيراتك فيك وسمي استعبلك حالك وحوالك وده قاعد يجريك اسمي استعبال اليه كنيسة وقا كنيسة يعني اللي من أجلها هو ايه يعني ديك لحم وعضم يعني نعم باسمي لذلك اسعد طبعا احنا مقدرت من اسمي اسمي تبكتا سبقى تفعله وكل الى عاجة المسلمة يتفعله هل طب ليه ليتمجد الاب بالايه بالاب يتمجد الاب بالاب هل ألا. عشان كده هو يجيب لنا كل طلباتنا اصل المسيح لما طلع السماء وطلع واسد معه الكنيسة بقى اللي هي ايه مسجدية دمه فكان هي زى واحد طلع ايه منتصر بقى فتمجد الاب لانه لما بعت الابن فالابن نزل وطلع بحصيد ايه بحصيد كبير فتمجد الاب الابن فكل الصلبات متى اتا ابن اخوز بتبقى الاب الابن وتخير هذا يعني مثلا اخرج انت طلبت ربنا يجيب باركة معينة باركة روحية والدهالة في الاب هو تمجد في الابن انت عضو في جسم ايه المسيح فلما العضو دي بقى عضو صالح وبيطلب طلبات رحية فدا مجد للعاب دي الولد الحكرة اللي قالت اثنين مالين من لتعبان بالخصية وحل تدخلها بقتصالك بالمسيح واتبتك فيه يتمجد الاب القاب بالعب هذا؟ اهما احنا دخلنا بقى اي حبوة بقى وكل ما العيال يبقى عيال فلحين ونفعين يجيبوا لسلام الكويس تابوه كل ما العيال يبقوا خايدين يجيبوا الفضيحة لابوه حتى لما يطلع ولد واحد يقول لك اول شيء لما يقولوا يقوله هاني ها تبا ولما المسيح يقول يا ارى الناس عملتوا مصطلحة يمجدوا ايه لانا الحقير همجد ربنا هو نقص مجد لان انا محسوب لمين المسيح يتمجد الاب الايه للاب بس يتولش بقى كده ايه ايه كده هتلاقي حاجات حلوة و جدا جدا جدا جدا جدا بعد يقول لك ايه لا اترككم ايه يتامع اعرف ما بقى كلمة يتامع يعني ايه يتامع واحد ما ليش اب والام ما هو البشرية من غير ما تعرف الاب تبقى ايه تبقى يسير فالمسيح اخر البشرية وحطاها في يمين الاب والاب قدانا روحه الايه روح الابوة فبقى ايه لنا اب بقى لنا ايه والاول ما تبقى لنا ايه ابو وبعدين ايه حيتفك كتير بدا على ان الابوة بتاع ربنا دي اساسها الحب او المحبة ايه عصد تلك الى اتكلم عن المحبة ايه اخوان انه يحبني يحبه ايه عبي وعلى الله هناك فيه عنده نصع منزلا ربنا دينا نعمل نحن نكمل المرات الجاي ده في اخر الصلاة بتاعكم يعمل هار ابيض عالك لانه وعاوش من شفت اللي انت تدخوني يكون كله ايه طب وانا اخب حب له وانا ربنا من انا اكتف حيث السعلوك صغير لكن ايه عضه في جسم الايه جثت من المسيح فانا رب في المسيح اهو بينبني منه ايه بينبلي من حاجة ايش على عد يعني اكثر من استحقائي واكثر من الايه من طباعة البشرية مش من حقك الانسان ده كده ان انا اعلم لكن اهو باخد ذا باخد كده اوكيزيون يعني الدلال من مثل مثل مثل ما لا لا, لا, مثل من مثل لا مثل أنا مثل ما يوصل. لا لا منشأ. لا لا منها ما صنعته. ماشين. إذا فطيس عزم لا لا ما لا منها ما صنعته. ماشين. إذا فطيس ماشين ولا. لا لا منشأ. بس لما م. م. لو كنت لو كنت صليت مثل بطريقة ثانية وخلصلوه. يا الله العظيم القدير. تعرف القاعدة. مرة دخل بولو في اليوم بيطلوا كده قال لهم انتوا بتعملوا ايه اوه قالوا ربنا ربنا اسكي تحت ربنا ده يا صعب اوي هفوفوه قال لهم ده الله مجهوس علي اختلكوا عنه ده ابو حلو اوه اوه ما عرفوا ابو قال له لقينا بابا خلاص انتا كانوا طائعين قبل ما يعرفوا بابا عريبه كانوا ايه ايه كان هو انت عرفوه هو وكالت لهم ابو خالت ومن تحكيب عليهم ابو الا لما يتباتوا في مسلوح انك تاخد الجسد ده ويطلع عن يومين بس انما بعد عن يومين ادي لا ياخد من يعني ابو وشمال صح ثلاث حد كمله الاربع صح هو خمس من الحد ده صعب دي ما بنجزتش قدامكم 15 يوم انا الجاي بس اه انت غازي ان انت هتلاقي يعني آه, آه, اه انت احنا عارفين حتى بكده كلها طلعت الايه الايه الايه <مسيح> شوف اه المسيح بيتجئ بقى خلاصه الايه العمليه كلها اللي جه بها ال